ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله الله أكبر الله أكبر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 anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah Haya ala sala Haia ala al-falak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 اي محمدن الوسيله والفضيله وابعثه الله هم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاه العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكه المكرمه اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار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 اللهم رب جبرائيل وميكائيل رب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين كفروا لهم نار جهنم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 ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده Rabbana <coughs>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 الله اكبر <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> hamida rabbana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 فَتَوَلَّ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ